الحرفي دايما بيقبها شاطر وخاصة لما يكون عنده خبرة يعني تسعين سنة وبالاخص لما يكون جنب الرب يسوع فبدأ يجيب حجارة وعمل قوضة وسقفها كده يعني ان كان شوية زعف ولا اي حاجة لكن عم يوسف برضو ما هواش بنا هو اصلا نجار ففاته ان يعمل شباك ولا حاجة يفوت كده سرسوب هوا زي ما بيقوله الصعيدة ما لقيتش فقعد ست العدرة وعرقها بدا ينزل فقالت وي انا هقعد في التربة دي اللي ما فيها حتى سرسوب هوى بصت لقت ابنها بيخبط على كتفها كده وبيخبط على رجلها ويمسك طوبة يروح خبطها في الحيطه فيتفتح شباك هوى حوالي خمسين في خمسين يعمل طيار هوى ولا تقول لي تكييف باور ولا تكييف مش عارف ناشونال ولا تكييف ايه ده اصله مفتوح بتكييف الهي في مكان مظبوط هو ده المكان مش تنشين ده تكييف الهي اللي معاه ربنا يفتح له طاقة تكييف لا تخطر على بال بشر وصدق ولا بد ان ايه لا بد ان تصدق صدق ولا بد ان ايه ان تصدق يعد الزمان ويجي البابا توفيلس رقم 23 وعشرين ويعمل رحلة لصعيد مصر عشان يدشن الكنايس بعد الامور ما استقرت وبعد الامور ما بعد الاضطهاد وبعد البدع وبعد الاريوسية وبعد المشاكل فالبابا توفيلس بيدشن كنايس وهو بيدشن كنايس وصل للدير المحرة وبيت هناك عشان يصحى الصبحية يدشن الكنيسة لكن هو نايم له الست العدرة اللي جابك هنا اما توفيلس قال لها عذر أنا جاي عشان ادشن الكنيسه انت بتدشن ايه قال لها ادشن الكنيسه انت يعني تدشن الكنيسة قال لها عشان احط ايدي انت تحط ايدك بعد ابني ما حط ايده روح نشوف لك كنيسه ما حطش حط إيده عليه المكان اللي اتحط ابني ايده ما هو دشنه هو بعد ابني ما يدشن المكان جاي انت تدشن ده سيدك هو اللي دشن المكان قال طب احكي لي عذرا احكي لي ايه اللي حصل قيت له احكي لك ينبا توفيلس بدت الست العدرة تحكي من يوم ما خرجت من بيت لح لغاية ما وصلت الى جبل قسقام وبدت له قصة الرجوع وبدت له العجب اللي حصل معاها في السكة وده اللي كتبه البابا توفيلس في الميمر العظيم اسمه ميمر البابا توفيلس عن رحلة العائلة المقدسة لما ظهرت له الست العدرة ياريت اللي يقول يقرى الميمر ميمر عظيم من أعظم التراث في كنيستنا حديث الست العدرة العدرة بتاعتنا النهاردة بتاعت صدق ولا بد ان ايه ان تصدق صدق ولا بد ان ايه ان تصدق الست العدرة شفيعة امينة وحنينة وقريبة للكنيسة بتسند الكنيسة في اوقات الشدة وشفعت العدرة الحنينة يعني احنا وإحنا صغيرين كنا نسمع تعبير من الناس الصعيدة من جدودنا فكانت ستة مثلا لا يرحمها لما يكون في شدة تقول يا ابني ما تخافش العدرة هتزبل سترها عليك ستر والطرحة بتاعتها يعني فكان الصعيدة يؤمنوا ان طرحة العدرة تعمل معجزة ففي معجزة في الكنيسة معروفة جدا وهي معجزة الغدر اللي حصلت ايام البابا ابرام بن زرعة لما الوزير اليهودي يعقوب ابن كلس راح للخليفة وقال له جماعة النصارى عندهم آية بتقول لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون للجبل انتقل فينتقل فالخليفة المعز لدين الله الفاطمي قال ماهي فرصة ينقطع رأبتهم ينقلون الجبل فجاب البابا إبرام وقال له الآية موجودة عندك في الإنجيل قال له موجود قال له طيب تنقل لنا الجبل ومن نقلتوش الجبل يبقى دي اخرتكم على ايدينا طبعا الخليفة المعز لدين الله الفاطمي كان جبار بأس ورجل شديد ورجل يعني لا يرحم لكن الكنيسة تحطت في مأزة فما كان من البابا قال ديني فرصة ثلاثة ايام والبابا جمع الكنيسة من احبار وكهنة وقفلوا على نفسهم الباب في الكنيسة المعلقة وفي صلوات ودموع والبابا انقطع عن الاكل ثلاثة ايام والكنيسة بتصلي بدموع يا رب انلقل الجبل ازاي نعمليه يا رب انقذ يا رب الكنيسة يا اله الكنيسة فما كان الا تالت يوم البابا يحصل له امر غريب جدا انه راح في غيبوبة وظهرت له الست العدرة من عمود انا بقول الكلام ده مش مش كلام ده مكتوب في كتب الكلام ده موجود بفعل لان العمود موجود وصورة العدرة اللي طلعت من العمود موجودة في الكنيسة المعلقة لغاية النهاردة لو عايز تشوف روح شوف وخد بركة ولعايز اشوف العمود اللي اتكلمت منه العذراء مع البابا ابراهام ابن زرعة البابا السرياني قالت له شاي الدنيا ليه قال لها يا عدرة يوم النور يا ست الكل يا شفيع يا امينة يا حنيينة جتيني في الوقت المناسب الخليفة المعز لدين الله عوزني انقل الجبل اعمل ايه قلت له انت عائل هم ناقل الجبل ده اي واحد غلبان من شعبك ينقلك الجبل اي واحد ده انت شعبك مليان لو عايز تنقل الدنيا كلها تنقله طب وانت طالع كده على طرف المدينة انا هخلي لينقلك الجبل واحد بسيط من شعبك انت خليك للتقيلة خليك للحاجة اللي اكبر من كده خليك لحاجة اعظم من كده الله طيب اعملي معروف قلت له وانت طالع على طرف المدينة هتلاقي انسان حامل جرة اسمه سمعان هو دا ينقل لك الجبل فطلع يجري البابا إبرام بعد الرؤية ومحية الست العذراء وبس إيديها طلع يجري ولقى فعلا إنسان حامل جر رجلهم سودة من الدبغ بتاع الجلب وإيديهم سودة وحامل جر قال له أنت سمعان قال لي ويابا قال له نعايزك قال له أنت مين قال له أنا إبرام بابا الكنيسة قال له سيدنا قال له تعالى بس سيدنا هده وقت سيدنا تعالى عشان تنقل الجبل قال له يا سيدنا عين انت تمشي قدامي وانا وراك يا حبيبي الست العدرة قالوا يا سيدنا ما تخطاش كهنودة فالبابا راح وسمعان وراه ووقف قدام الجبل وبدأ البابا يصلي وبشفاعة الست العدرة وقف سمعان يرفع ايده لفوق الجبل يطلع ينزل نزل ايده هم بيقولوا كرياليسون اتنقل الجبل اتنقل اتقطع لا مش اتقطع بس ده اتقطم تقطم الجبل ومن يومها لغاية النهاردة اسمه الجبل الـ المؤطم يمكن اللي سكنين في المؤطم ما يعرفوش ان سمعان الدباخ ده هو اللي نقله لكن الجبل المؤطم قطمته الست العدرة عن طريق سمعان والبابا بعد كده اخذ عم سمعان عند البطرياركية خباه لالا غرور المجد الباطل والناس يأله اخفاه الى ان تنيح ودفن في مدفن البطاركة في كنيسة العذراء بابل يون الدرج، لإن في شائعة بتقول إن سمعان بلع الجبل لا سمعان دفنوا البابا إبرام في كنيسة العذراء بابل يون الدرج، ولما جاء أميل الزمان في أيام قداس البابا القديس الأنبا شنودة وبيعملوا تجديدات في ال في كنيسة العذراء بابل يون الدرج لقوا الصندوق بتع سمعان الدباغ ومعاه وصيحة بتقول ان داس سمعان الدباغ اللي نقل الجبل المقطم الست العدرة شفعت في الكنيسة وكلمت البابا واتنقل الجبل وعظيم هو ايمان الكنيسة وعظيمة هي شفاعة الست العدرة وصدق ولا بد ولا بد ان تصدق صدق ولا بد ان ايه ان تصدق زي ما قلت العدرة احناينه وشفعت الامومة وإحنا كنيسنا اسم الصليب لو حبينا نعد الكنيس على اسم العدرة في القرازه هنلاقيها يمكن نص الكنيس يعني بقيت الكديسين ياخدوا النص والعذره يمكن واخده أكتر من النص حبيبت الكل العذره حبيبه الكل ودايما البلاد او اول كنيسه يقول لك العذره نعم الست العذره نحن نحن ابناء العدرة انا ام العدرة شافيه العدرة حبيبتي العدرة وقفت في يوم من الايام واحده صعيديه صعيدية من بلد اسمها بياض بياض بياض دي موجودة لغاية النهاردة وقفت الصبية دي متجوزة وما عندهاش عيال وقفت قدام صورة الستة العدرة تقول لها يا عدرة يا عدرة شفاعي فيه انا عايزة تديني ولد يا عدرة ما انتو عارفين الصعيد يحبوا الصبيان اه ما الصعيد لما يخلف واد يقولوا له مبروك انت جبت ولد لكن لما يخلي بنتي تطلع الستة القابلة واللداية تقول له ربنا بعد بيت لكن لما يجيب ولد ولدي هو اللي جاب لكن لما بيت ربنا ما علينا خلينا فيك يا عدرة انا عايزة ولد فحست ان العدرة يعنيها كده بتلمع قلت لها يعني يا عدرة هتشعي فيه وهتديني ولد العدرة تصدقوني في الصورة اتكلمت وقلت لها امين امين ايوة امين بتقولي امين يا عدرة عافيني الست دي اسمها اين؟ اسمها أفومية وخلفت الولد وسمته امين بس نقلت الالف اللي قدام حطتها وراء فبقى اسمه ايه بقى اسمه مينا مينا العجيبي ابن القديسة أفومية اللي شفعت فيها الست العدرة اللي امه افومية اللي من اهل بياض عشان كده احنا حتى لما نعمل تمجيد لماري مينة انه قل له افامينة انتنيه بياض يعني ايه انت نيفيات مريمينه اللي من بياض بلد امه بلد امه افوميه حبيبه العذره اللي شفعت فيها الست العذره اللي قالت لها امين اللي كلمتها اللي جبرت بخاطر بخاطرها والست العذره دايما تجبر بخواطر الغلابة وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق ده الست العذراء حنينة حتى بعد نياحتها ست العذراء بعد ما تنيحت يذكر التاريخ حطوها في صندوق وقرى السنكسار انا بجيب لكش حاجة من عندي السنكسار الكنيسة يقولك حطوها في صندوق ورايحين يدفنوها فواحد من اليهود المتشددين المتعصبين انسان غبي بعد عنكم حبيهين الست العذراء ما ماتت خلاص ماتت لكن راح كده عاوز يزق الصندوق بتاعها عشان جسدها يقع في الارض ويبقى فرجه للناس يذكر التاريخ ان ذراعه التصق بالتابوت فالرسل وقفوا ونزلوا الصندوق وقعدوا يعيطوا قدام جسد العذره وقالوا له استغفر واطلب رضاها اطلب رضاها كان رض... كان ذراعه لمؤاخذة مفصول عظما لكن ملسوق لحم ويقضل يعياته ويطلبوا شفاعة السادقة العدرة وهي ميته لغاية ما الست العدرة حنت والرجل قال لها غلط حقك علي حقك علي رجعيني دراعي انا استهل اكتر من كده صدقوني حنينا حتى بعد ما ماتت ما العدرة ما ماتتش العدرة صعدت السماء الملكة الجالسة عن يمين حبيبها علشان كده شفعت فيه ودراعه رجع له زي مكان الست العدرة حنينا العدرة ام ام الحنان ام الرحمة وصدق ولا بد أن إيه ولا بد أن تصدق صدق ولا بد أن إيه أن تصدق كنا بنقول العذراء حناينة لكن العذراء غيورة أيضا غيورة على مجد ابنها وعلى كنستها وعلى الصليب ابنها ولما اتبع الست العذرا اللي هي في كل المراحل كانت تعمل مع الرسل يعني يذكر تاريخ الكنيسة عن القديس من الرسول من الذي اختير بدلا من يهوذا وقبض عليه وقلقي في السجن فرحت له الست العدلة ما عرفتش توصل مقفول عليه ببنب الحديد وانتو عارفين السجون شكلها ايه علشان كده الست العدلة رفعت ايديها بر على حد المدينة كده وقالت يا ابني يا الهي يا اله السماء والارض يا من انت مصلوب عن خلاص العالم كله ابنك وحبيبك وخدامك من تياس مقبوض عليه بالببان الحديد خلي كل حديد في البلد دي سيح ويبقى مية شفت السقة فكل اللي مسك حت الحديد ده لقاها ساحت من ايدي الببان الحديد المعالك الشوك الانية المطارق القضبان كله ساح ساح ساح وعشان كده الستة العدرة ليها عيد في الكنيسة اسمه عيد حالة حلت حالة الحديد وخلصت من تياس صدق ولا بد أن إيه ولا بد أن تصدق. يريد تصدق أن مرة واحد غدر بالإيمان وغواه الشيطان وأنكر الإيمان بالمسيح ودفن ودفن في مقابر كان جنب المقابر دي يسكن مجموعة من الرهبان المقابر شيوخ كده فبالليل بعد ما دفن الرجل اللي كان جحد الإيمان بالمسيح. بس لقوا كده زي ما تكون شمس طلعت وسط المقابر فبيبص الراهب الشيخ كده لقى ملكة ومعها زي ما يكون ازان ومجموعة يعني مش بشر يعني ناس زواجه بهي ملائكي طلعوا الراجل من جوه الطربة ونزلوه جوه الازان اللي بيغلي والملكة بدت تاخد نقط زيت تطفو على وش الازان وتحطها في فنجان جايباه معاها فقرب لها الراهب بتعمل اي يا ستني قلت له انت متعرفنيش قال لها مشوفتكيش قبل كده قلت له انا العدرة مريم قلت له بتعمل اي يا عدرة قلت له باخد الميرون بتاع ابني الرجل ده انكر ايمان ابني حاسب على ميرونك يا نصراني بيصعب على العدرة ويصعب على الادسين حاسب على نفسك يا مسيحي انتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم عين العلي تراك واعين القديسين ترقبك حاسب على نفسك وعلى بيتك حافظ على صورة العدرة اللي أو اوعد زعى للعدرة منك لما تعمل خطيئة اختشي من الصور اللي موجودة بيتك حافظ على مشاعر ام النور صدق ولا بد ان تصدق عظيمة هي شفاعة الست العدرة شفاعة السمائيين والارضيين المرأة المتسربلة بالشمس الكوكبة النورانية المكرمة من كل جند العلي شفعتها بركتها تديم لنا وعلينا حياة وقيام ابونا الطاهر القديس الانبا شنوده الثالث ادام الله حياته ورئاسة كهنوتو ويعيننا على خلاص نفوسنا ويقبل اصوامنا وصلواتنا حتى ان عشنا للرب نعيش وان متنا للرب نموت ان عشنا وان متنا للرب نحن ولربنا المجد دائما ابديا